الرعد <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الف لام من رو تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن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 ك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لأزل عليه آية كل الله يعلم ما تحمل كل ثا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 غير ما بقوم حتى يغيروا ما وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، وما لهم من دونه نور، من والذي وال ينيركم للبرق خوفاً وطمعاً.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 119. وقد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 110. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم دونه أولياء لا يملكون نفعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم لله شركا شركاء خلقوك فتشابه فتشابه الخلق عليهم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 استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميع لو أن لهم في الأرض جميع ومثله معه لافتدوا به أولئك ومأواهم جهنم وبيئس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَدْلِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ المين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 أنهم صرعوا على نيا ويدرعون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم 121. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 نحات طوباء لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها أمم لتثنوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن قل هم 121. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا 122. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس لهدى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 ولقد استهزأ برسولٍ قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفوا ثم أخذتهم فكيف كان عتاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا 117. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذي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 قبلك وجعلنا لهم أزواجه ودرية وما كان لعسول أي يأتى بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء. 116. أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 117. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَادِرٌ كَوَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ مَكُونُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كفى بِاللَّهِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ